وقطعناهم اثنتي عشرة أسفاق الأمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اغرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم